موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحا ولتنروا بالعصبة أولي إذ قال لهم قمه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك, ولا تنس نصيبك من الدنيا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 القرن من, من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخر يَطَغَوْنَ مِثْلَ مَا هَاوَتْ يَطَغَوْنَ إِنَّهُمْ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ويلكم ويلكم الله وَيْلَكُمْ فنا به وبدار فما كان من من دون الله وما كان من ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكانه ويكأن يجعلها للذين لا يريدون علوا في الْأَرْضِ ولا فسادا والعاقبة للمتقين